في كل يوم من أيام الشهر رمضان يلقى جبريل عليه السلام فيدارسه القرآن فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن من هديه الشريف صلى الله عليه وسلم مدارسة القرآن والاهتمام بالقرآن والاقبال على القرآن في ايام في كل أيامنا سيما في أيام شهر القرآن الإقبال عليه قراءة وتدبرا وتفكرا وإتلاوة وتفهما وعملا بما فيه فنحن إن شاء الله اللهم امين وانتم بخير وسعادة حبيب الغالي أخي وليد أسأل الله أن يحفظك وأن يرضى عني وعنك وعن جميع إخواننا إن شاء الله في هذا الموعد في كل يوم من أيام هذا الشهر الكريم المبارك في الساعة الخامسة ان شاء الله بعد العصر نلتقي ونجتمع حول مائدة القرآن وسيكون معنا إن شاء الله تأملات إيمانية في سوره كريمة جليلة من سور القرآن من كتاب ربنا أفضل الكتب على الإطلاق ونمهد لذلك إن شاء الله اللهم أمين وبارك الله فيك حبيب الغالي بمقدمة اليوم نذكر فيها شيء من فضائل القرآن شيء من فضائل كتاب ربنا أفضل الكتب على الإطلاق خير الكلام أيها الاحبه خير الكلام بإجماع أهل الإسلام كلام الرحيم الرحمن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 ليقرأ المسلم ما فيه ليتفكر في معانيه ليتدبر ويتأمل ما فيه من الحكم والفوائد الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب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 قال صلى الله عليه وسلم خيركم أفضل الناس خيركم من تعلم القرآن وعلمه اللي بيتعلم القرآن اللي بيعلم القرآن خير الناس ليس خير الناس اقواهم ولا أشهرهم ولا اغناهم إنما خيركم من تعلم القرآن وعلمه هذا الكتاب يهدي لكل خير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 ورق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا خلي بالك فإن منزلتك عند اخر آية كنت تقرأها اقرأ ورق احنا علمنا إن الجنة درجات وإن النار عياذا بلا دركات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 فإنه يأتي يوم القيامه شفيعا لأصحابه اسمع مره ثانيه يا ايها المسلمون يا اهل القران ويا اهل الايمان يقول لكم من انزل عليه القران اقراوا القران فانه ياتي يوم القيامه شفيعا